لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَ النام ي بَيْنِ أَديهِم سَدَّون وَمِن خَْفهِم سَدَّ فَأَوْ شَينَاهُ فَهُ لا يُبصِرُون وَسَوَاءُعَلَيْهِم أَذَوْتَهُ أَمْلَمتُ ذِرهُم لا يُؤ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 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ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 شيئ ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لا مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا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 اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنَّمَا إِلَٰهُ هَٰذَا الْقُرْآنُ مُبِينٌ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 إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَاتِهِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ف يَظُرُونَ إا فَحَةَ وَاحِدَتَ تَأقُضُهُم وَهُم يَخِّمُون فَلَا يَسْتَقعونَ تَوْصتَ وََنَا إِلَ أَههِم يَجِعون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 اصْحَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَأْكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجربون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين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 اَسْنًا حَل الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ يهِم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نَقْصُرْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ